الزانيه والزاني فاجلدوه كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين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 والذين يرمون المحصنات ما لم يأتوا باربعه شهداء افجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولائك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم